وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد أنت القريب المجيب اللهم لك الحمد أنت القريب المجيب اللهم لك الحمد أنت القريب المجيب لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم لك الحمد على ما خلقتنا ورزقتنا وجعلتنا مسلمين لك الحمد على أن وفقتنا للصيام ولك, ولك الحمد على أن وفقتنا للقيام ولك الحمد على أن وفقتنا لختم القرآن اللهم لك الحمد حمد كثير طيباً مباركاً فيه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 وإليك نسعى ونحث نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما ما أعطيه وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من وليه ولا يعز من عديه. تبارك وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. لا من جاء منك إلا إلي. لا من جاء منك إلا إليه لا من جاء منك إلا إليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسئين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسئين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بهن اللهم أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار ورقاب أبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم اننا نعوذ بك أن نكون عبيد مواسم نعوذ بك أن نكون عبيدا مواسم نعوذ بك أن نكون عبيد مواسم اللهم ارزقنا الاستقامة على كل حال اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا واب لنا من لدك رحمة إنك أنت الوهاب نعوذ بك من الضلال بعد الهدى نعوذ بك من المؤسيت بعد الطاع نعوذ بك من الحور بعد الكون نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذهديتنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذهديتنا اللهم قد عرفنا سبيلك فنسألك ألا نحيد عن سبيلك اللهم قد عرفنا ما يقربنا إليك يسر لنا ما يقربنا إليك دائما أبدا. يسر لنا ما يقربنا إليك دائما أبدا. اللهم إن نقسم لك أننا نحبك. والله يا ربي إننا نحبك. والله يا ربي إننا نحبك ونحب قربك ونحب مناجاتك ونحب تلاوة قرآن. فلا تحرمنا من لذة مناجاتك، ولا تحرمنا لذة قربك، ولا تحرمنا نعيم تلاوة الكتاب، لا تحرمنا نعيم تلاوة الكتاب، لا تحرمنا نعيم تلاوة الكتاب، نتوسل اليك أن لا تطردنا عن جنابك، ولا تردنا عن بابك، لا تطردنا عن جنابك، ولا تردنا عن بابك، لا عن ولا تردنا عن لا عن ولا تردنا عن نعود بك مما يباعد نعوذ بك مما يحجبنا عنك نعوذ بك أن نكون عنك من المحجوبين نعوذ بك أن نكون عنك من المحجوبين نعوذ بك أن نكون عنك من المحجوبين نتوسل إليك أن تأخذ بنواصينا إليك. أخذ الكرام عليك اللهم خذ بنا إليك وأقبل بقلوبنا عليك خذ بنا واصينا اليك وأقبل بقلوبنا عليك لا تجعل هذا اخر عهدنا برمضان اللهم لا تجعل هذا اخر عهدنا برمضان نتوسل إليك ألا تجعل هذا خرائذنا برمضان ولا خرائذنا بالقران ولا خرائذنا بقيام الليل إجعلنا من القائمين القانتين الذين بيتون ركعا ساجدين اللهم اجعلنا ممن من تتجافى جنوبهم عن المضايقة. وهب لنا قرة الاعين في الدنيا والاخره وهب لنا قرة الاعين في الدنيا والاخره يا ربنا توسل اليك أن تغفر لنا نتوسل اليك ان تغفر لنا ان كنا راينا بعملنا تغفر لنا وان كنا ابتغينا غير وجهك فاغفر لنا وان كنا عملنا لغيرك فاغفر لنا إن كنا عملنا غير فاغفر لنا لا تجعل عملنا هباء منثورا لا تجعل عملنا هباء اللهم لا تجعل عملنا هباء منثورا ألف بين قلوبنا وحد صفوفنا واجمع شملنا وقو شوكتنا واجمع كلمتنا اجمع على التوحيد والسنة كلمتنا وارفع بالتوحيد والسنة رايتنا اللهم إني أتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت أن تجعلنا من الدعاة الصادقين إليك على بصيره بأعمالنا وأقوالنا وأخلاقنا اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم انتقم من الكفرة والمشركين اللهم قاتل الكفرة والمشركين اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يكذبون رسوله الله الذين يكذبون رسوله ولا يصدقون بوعده اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم شديدا واجعل بأسهم بينهم شديدا وأنزل عليهم رجسك وغضبك وعذابك إله الحق اللهم إنهم يهينون ديننا ويهينون قرآننا ويحرقون مصاحفنا ويقتلون إخواننا ويذبحون نسائنا. وينتهيكون أعراضنا اللهم فحرقهم اللهم فزلزلهم اللهم فدمرهم اللهم فمزقهم اللهم فمزقهم اللهم حرقهم اللهم حرقهم اللهم حرقهم اللهم, اللهم ملأ بيوتهم وقبورهم نارا اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا اللهم إنا نعجز أن ندفع عن أنفسنا ونعجز أن ندفع عن كتابك فادفع عن كتابك فادفع عن كتابه وادفع عن نبيه وادفع عن عباده وادفع عن عبادك وادفع عن عبادك دمر اليهود دمر الأمريكان دمر الصليبيين أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم قد طال بغيهم اللهم قد طال بغيهم وعظم شرهم فمزق جمعهم فمزق جمعهم وشتت شملهم وشتت شملهم هم وأعوانهم وأنصارهم ومن عاونهم ضد المسلمين اللهم أيد المسلمين بنصر اللهم استجب لنا على ضعفنا استجب لنا على رغم ذنوبنا استجب لنا على رغم عيوبنا لا ترد دعاءنا بذنوبنا اللهم لا ترد دعاءنا بذنوبنا اللهم لا ترد بذنوبنا يا حي يا قيوم انصر الاسلام وعز المسلمين يا حي يا قيوم اذل الشرك والمشركين يا جبار ويا انتقم من اعداء الدين يا جبار قهار انتقم من اعداء الدين يا جبار ويا قهار, قهار اقصم المتجبرين اقسم المتجبرين اقسم المتجبرين أقسم المتجبرين، كل إخواننا في فلسطين آه. كلهم يا رب حين قل الناس، كلهم يا رب حين عز المعين كلهم يا رب اللهم إنهم جياع فأطعم حفاة فحملهم عرات فاكسون مشتتون فاجمع على التوحيد كلمتهم ووحد على الحق صفهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي كل مكان اللهم انصر أهل السنة في العراق ودمر الروافض الذين يسفون رسوله ويسفون أزواج نبيه اللهم عليك بالرافضة اللهم عليك بالرافضة اللهم عليك بالرافضة اللهم إنهم يتهموا زوجة نبيك بالزنا فافضحهم في عقور دورهم ففضحهم في عقور دورهم ففضحهم في عقور دورهم اللهم إنهم يحبون أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا اللهم فعذبهم عذابا أليما اللهم فعذبهم عذابا أليما اللهم عذبهم عذابا أليما اللهم إن الصليبيين قوية شوكتهم وحاربوا أهل ديننا وحاربوا من دخل في ديننا فارنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم من جاءنا مسلما فثبته على إسلامه واحفظه من كيد الكائدين اللهم من جاءنا مسلما فثبته على إسلامه وحفظه من كيد الكائدين ودمر المنافقين ودمر المنافقين ودمر المنافقين اللهم من سلم مسلما إلى كافر فأرنا فيه آية اللهم من سلم مسلما إلى كافر فأرنا فيه آية اللهم من سلم مسلما إلى كافر فأرنا فيه آية حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل, الله ونعم الوكيل اللهم مهما عظمت قوة الطغاة ذو القوة المتين فيازل القوة يا متين دمّر قوة عداء الدين يا ذا القوة يا متين دمّر قوة أعداء الدين يا ذا القوة يا متين اكسر شوكة أعداء الدين وانصرنا وأنت خير الناصرين انصرنا وأنت خير الناصرين اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل وقوفنا بين يديك وتقبل وقوفنا بين يديك ولا تحرمنا من الوقوف بين يديك أبداً لا تحرمنا من الوقوف بين يديك أبدا لا تجعل خوفنا إلا منك اللهم لا تجعل خوفنا إلا منك ولا ذلنا إلا لك ولا توكلنا إلا عليك ولا ملجأنا وملازنا إلا إلي، يا ملاذ الخائفين يا ملاذ الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين أنصر الإسلام والمسلمين وفرج كرب المكروبين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ علماء السنة اللهم احفظ علماء السنة بارك في أعمارهم وشفهم من أسقامهم وجعلهم خصونا ضد الكافرين والمنافقين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تولى أمرنا تولى أمرنا وأحسن خلاصنا واجبر كسرنا وعافنا في أنفسنا وأهلنا وأموالنا وعافنا في ديننا، وعافنا في ديننا، وعافنا في ديننا. اللهم إن نعوذ بك من سكرات الموت، ونعوذ بك من ضمة القبر، ونعوذ بك من هول يوم الحساب، ونعوذ بك من دنو الشمس من الرؤوس، ونعوذ بك أن تزل أقدامنا على الصراط، ونعوذ بك أن يقذف بنا إلى النار، نعوذ بك أن يقذف بنا إلى النار. نعود بك, بك أن نُقذف بنا إلى النار نعود بك أن نُقذف بنا إلى النار أعطِ قطابنا من النار وحرم أجسادنا على النار حرم أجسادنا على النار حرم أجسادنا على النار رزقنا الفردوس الأعلى اللهم إنا نحبك ونشب نبيك فلا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم ولا من مجاورة نبيك الكريم اللهم إنا نحبك ونحب نبيك فلا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم ولا من مجاورة نبيك الكريم أنت رب العالمين وأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين عبيدك وقفوا بين يديك خضعوا لك وذلوا لك وركعوا لك وسجدوا لك <تغبق في> فتقبل منهم وارحمهم واقبلهم ولا ترددهم واستجب لهم ولا, واستجب لهم ولا تطردهم واستجب لهم ولا تطردهم واستجب لهم ولا تطردهم اهدي سباب المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين طهر بلادنا من الفاستين طهر بلادنا من الفاستين ردنا إليك رد جميل أجمعين أجمعين أجمعين يا رب العالمين اللهم تقبل منا وقبلنا وتجاوز عن سيئاتنا ربنا لا تؤاخذنا إن سينا وخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصر كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا